يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المستطين على كفرهم إذا الإنسان يحذر الشيطان ويحذر مداخل الشيطان وأن الإنسان إذا ترك شيئا من أمر الدين أو غيره أو بدله فهذه الخطوات تدفعه إلى خطوات أخرى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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم ما شعلكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم ارضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الاخره الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله فما متاع الحياة الدنيا في جنات الآخرة إلا حقير فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على عظيم إذن هذه الدنيا ذاهبة ومهما طالت في نظر الإنسان فهي قصيرة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 يعاقبكم الله بالقهر والاذلال وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا ولا تضره شيئا بمخالفتكم أمره فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم ربنا لما ذكر هذا ذكر مثال للمؤمنين وفيه فضائل لأبي بكر الصديق إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن لم تنصر أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيب لدعوته الجهاد في سبيل الله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 حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدرجه المشركون لا تحزن إن الله معنا أي بتأييده ونصره فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه وصير كلمه المشركين السفلى وكلمه الله هي العليا حين اعلى الاسلام والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه احد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه طبعا تامل هنا في الكريم وجعل كلمه الذين كفروا السفلى جمله فعليه ثم قال وكريمة الله هي العليا هذه جمله اسميه فهي تعطي قوة لكلمه الله سبحانه وتعالى وهذه الآية يستذكرها الإنسان في حياته إلا تنصروه فقد نصره الله فأنت عليك أن تتأمل كيف أن الله قد جعل خروج نبيه صلى الله عليه وسلم من مكثه، بل يعني إخراجه حينما أخرج إخراجا لقد خرج خرج منها وهو محب لها نصرا مبينا ربنا قد جعل هذا الخروج والإخراج نصرا مبينا وأنزل عليه سكينته وجنودا تؤيده وربنا قد جعل كلمة الكافرين السفلى فحينما تحصل بعض المواقف بعض الناس حينما يقف على الموقف الصحيح ولا يداهم ولا يجامل ثم يوضع في السجن، فهذا لا يعد هزيمة، هذا لا يعد هزيمة، بل هذا اصطفاء حينما يثبت الإنسان على دينه ويثبت الإنسان على الحق، ولا يضع الإنسان يدا في ظلم، أو أن الإنسان يخرج من مكانه أو يهجر من مكان إلى مكان، فالإنسان ينظر يعني ماذا حصل لأوليائه. ولأنبيائه، فهذا في في ميزان الله نصر، بل هو النصر المبين، لأن النصر المبين هو الثبات على ما يريده الله على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وأيضاً في هذا في هذا الآية الكريمة أن الإنسان يثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت على الحق، ويثبت على السنة، ويتبع الدليل، ولا يتأصل بقول أحد، إنما يكون على الحق. ولذلك كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك وله نصيب من قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا فإن المعيه الالهيه المتضمنه للنصر هي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فقط في زمانه بل هو إلى يوم القيامة أيضا في هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصديق ربنا يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقال ألا ترى كيف قال لا تحزن ولم يقل لا تخف لأن حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله عن خوفه على نفسه وهكذا كان الصحابي يفدون النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال الشعبي عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية إلا أبا بكر الصديق فشير فضائل الصديق إذن في هذه الصفحة الكريمة ذكر الأخوة في مركز تفسير فوائد اولا العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنشار لها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عادات حسنة ولذلك لا يحق للناس أن يسكتوا على الباطل وكما أن النادق بالباطل شيطان النادق فالسكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهم فإذا هذا سكت وهذا سكت أصبحت هذه الأمور عادة عياذا بالله فيجب على الناس أن يقولوا الحق بالحكمة عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئلة وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته إن الحزن قد يعرض. لخواص عباد الله صديقين وخاص عند الخوف على فواتم صحة عامة وتامل كيف أنه قد نهي عن الحزن ولكن كان حزنه شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة به فرفعه الله تعالى به وأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة فنسال الله تعالى أن يجعلنا ممن انطوت سرائرهم على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفير وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته